لآلئ لا لا القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقنين صراط الذين أنعمت عليهم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوى سَدُّوا مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ بعد ذكره خشنا الرحمن للغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إن نحن نحمي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصلناه في مالهم وطلب لهم مثلا اصحاب القريه جاء أهل اذ جاءهم المرسلون الى انذرنا اليهم مثنى فكذبوهما فكذبوا ما فقالوا اننا قالوا ما أنتم إلا أشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكبرون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وان بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم مننا عذاب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 لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغمي عني لا تغمي عني شيئا ولا ينبقى. قيل دخول الجنه قيل دخول قال يا ليت قومي يعلمون يا وما أنزلنا على قوم من بعد جود من السماء وما لكم من ياهم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول